وَالْيَوْمَ أَحْصَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ وَالْيَوْمَ أَحْصَى اللَّهُ الَّذِينَ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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ أو ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا وذا كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وسنجز الشاكرين وسنجز الشاكين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن فما وهنوا, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا فما وهنوا لما الله يحب الصابرين الله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وتهني تملنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين